موسوعة ابداع الانشاديه تقدم Yeah, yeah, yeah. Bogata liha, ta, يشد jedynie gardy, <muchy> متينه قبل وقت Gabolłach ten وإذا صد البخت على النفس الحزينه ولا حد يستريح من وداد من وداد من وداد ظفر منهم واصل والدينا وسقاهم من حلا صافي غلاته وفي بال وفاه وفا سنينا وكل بدن بعين من نباته ظفر منهم واصل والدينا وسقاهم من من وفى <تصفيق> وفى سنينه وكل بدر يبين من نباته اصل باشي جته بنو من الذ منو الذ منو رضاه ربنا وديننا الله من عرف حقه وهدينا وتمم خطه الدين وصاته انا اشهد ربنا حق يعينه على حسن وختامه في وفاته جزا الله من عرف حج هدينا وتمم خطه الدين وصاته انا شهد ربنا على حسن الختام في وفاته